أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة أن يتلو هذا القرآن الذي أوحاه إليه ربه والأمر في قوله واتلو شامل للتلاوة بمعنى القراءة والتلو بمعنى الاتباع وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أمره تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بتلاوة القرآن العظيم واتباعه جاء مبينا في آيات أخرى كقوله تعالى في سورة العنكبوت اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة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 إلى غير ذلك من الآيات الدالة على الأمر بتلاوته وكقوله تعالى في الأمر باتباعه اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو واعرض عن المشركين وقوله تعالى فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم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 إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم إلى غير ذلك من الآيات الدالة على الأمر باتباع هذا القرآن العظيم وقد بين في مواضع أخر بعض النتائج التي تحصل بسبب تلاوة القرآن واتباعه كقوله تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور الآية وقوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون والعبرة في هذه الآية بعموم اللفظ لا بخصوص السبب قوله تعالى لا مبدل لكلماته بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه لا مبدل لكلماته أي لأن اخبارها صدق وأحكامها عدل فلا يقدر أحد أن يبدل صدقها كذبا ولا أن يبدل عدلها جورا وهذا الذي ذكره هنا جاء مبينا في مواضع أخر كقوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم فقوله صدق يعني في الأخبار وقوله عدلا أي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 يبدل ما شاء من الايات مكان ما شاء منها كقوله تعالى واذا بدلنا ايه مكان ايه والله اعلم بما ينزل الايه وقوله ما ننسخ من ايه او ننسها نات بخير منها او مثلها الايه وقوله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي الآية قوله تعالى ولن تجد من دونه ملتحدا أصل الملتحد مكان الالتحاد وهو الافتعال من اللحد بمعنى الميل ومنه اللحد في القبر لأنه ميل في الحفر ومنه قوله تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا وقوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه الآية فمعنى اللحد والإلحاد في ذلك الميل عن الحق والملحد المائل عن دين الحق وقد تقرر في فن الصرف أن الفعل إن زاد ماضيه على ثلاثة أحرف فمصدره الميمي واسم مكانه واسم زمانه كلها بصيغة اسم المفعول كما هنا فالملتحد بصيغة اسم المفعول والمراد به مكان الالتحاد أي المكان الذي يميل فيه إلى ملجأ أو منجا ينجيه مما يريد الله ان يفعله به وهذا الذي ذكره هنا من أن نبيه صلى الله عليه وسلم لا يجد من دونه ملتحدا أي مكانا يميل إليه ويلجأ إليه إن لم يبلغ رسالة ربه ويطعه جاء مبينا في مواضع أخر كقوله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 فما منكم من أحد عنه حاجزين الآية وكونه ليس له ملتحد أي مكان يلجأ إليه تكرر نظيره في القرآن بعبارات مختلفة كالمناص والمحيص والملجا والموئل والمفر والوزر كقوله فنادوا ولا تحين مناص وقوله ولا يجدون عنها محيصا وقوله فنقبوا في البلاد هل من محيص وقوله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير وقوله بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وقوله يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر فكل ذلك راجع في المعنى إلى شيء واحد وهو انتفاء مكان يلتجئون إليه ويعتصمون به أيها المستمع الكريم حسبنا ما مضى هذه الليلة وآمل أن يتجدد لقاؤنا ليلة غد إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته